قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ بَانْظُرُوا كَيْبَ كَانَ عَكِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَا فَرُهُمْ مُشْرِكِينَ فَأَكِمْ وَجَاكَ لِلْدِينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَيَّ يَأْجَى يَوْمُ لَا مَرَبْتَ مِنَ اللَّهِ يا ميلي من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضله انه لا يخيب الكافرين ومن ايده ان سيَلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرًا وَلِيُضِيقُكُم مِن رَحْمَتِي وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِي وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِي وَلِتَبْدَعُ مِن فَضْلِي وَلَا أَعْلَمُ وَلَقَدْ ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاهوهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتسير سخابا فيبسطه في السماج كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الملقى يخرج من خلاله فَإِذَا نَصَبَ بِهِ مَنْ يَشَاهُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَسْلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ فانظر إلى غاثر رحمة الله كما يخي الأرض بعد موتها إن ذلك لمخي الموتى وهو على كل شيء قدير